اللهم اني اسالك من الخير كله عاجله وااجله ما علمت منه وما لم اعلم واعوذ بك من الشر كله عاجله وااجله ما علمت منه وما لم اعلم اللهم اني اسالك من خير ما سالك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاذ به، ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا